الحمد لله الحمد لله الذي جعل في كل زمان فكرة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال لنسائه الهدوه الحمد لله الواحد القهار الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل على النهار أيقظ من خلقه من استفاه فادخلهم في جملة الأخيار ووفق من اجتباه من عبيده فجعلهم من المقربين الأبرار وفكر من أحبه فزهدهم في هذه الدار أحمده سبحانه وتعالى أبلغ الحمد وأجزله وأسأله المسيد من كرمه وفضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو ربنا الحي القيوم الذي لا يموت هو الإله الكبير العظيم الواحد الأحد الصمد العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وطفيه وخليله هو سيدنا وقدوتنا وقائد مسيرتنا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون هي الهواتف تأتيني فتبكيني وسابل الزمع بالأحزان يبنيني أن الكبير كبير الناس ودعنا وغيب القبر جثمان ابن جبرين لقد بكيت وفيض, وفيض الزمع يغمرني أستذكر الشيخ والأشجان تدميني حتى ترجع مني الصوت منتحبا والناس تعجب من حزني وتسليني فالله ما كان إلا بالهدى علما ومن الذي عاش في علم بمدفوني أما العلوم فغيظ من فضائله كالورد من بين أزهار الفساتين فثارة في المعاني ينتقي دررا وتارة في متون الحفظ للدين حتى تبوأ فيها رأس قمتها تبوأ الدر جان السلاطين الله خلد بالإخلاط طفوته ومن يخص من الغر الميامين أيها المسلمون كثيرة هي الفواجع والمصائب في الدنيا وأكثر هذه الفواجع وألمها موت العلماء تلك المصيبة التي تتعدى آلامها بيت الشيخ. البيت الفقيد رحمه الله تعالى تتعداه وتتعدى أهله وصحبه لتصل إلى الأمة جميعا هذا الذي حدث عندما توفى الله تعالى شيخنا العالم الكبير الحرى الحضرى العلامة الفقيهة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين رحمه الله تعالى ولا شك أن موت العلماء كثر لا يجبر وثلمة لا تسد ذلك أن ذهاب العلم بذهاب العلماء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قال صلوات ربي وسلامه عليه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قدور العلماء وإنما يقبض العلم بطبر العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأسوا بغير علم فضلوا وأضلوا وبالصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل وفي رواية في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم ويتشو فيها الجهل قال محمد بن الحسين رحمه الله إذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل بينهم إنا لله وإنا إليه راجعون أيها المسلمون إن ذكر سير العلماء والصالحين هو حث لطلابهم على أن يتشبهوا بهم علما وصلاحا إنه حث للفقير والغني حث للخلي والشجي إنه حث لخدمة الدين والتقرب لرب العالمين شيخنا رحمه الله تعالى العلامة البحر النحرير عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ما نشأ رحمه الله منعما في قصر وارف لم ينشأ وهو يقتني ما شاء من الكتب أو يركب ما شاء من المراكب لم يكن أبوه من أصحاب الأموال ليفرغه لطلب العلم أو يستغني عن مساعدته وكتبه بل في قرية نائية في ظروف صعبة ومع ذلك كان مثالا للجد وطلب العلم والدعوة إلى الله تعالى ولد رحمه الله تعالى عام 1349 في قرية الرين احدى قراء القويعية وهي تبعد عن الرياضي غربا مئة وستين كيلو متر نشأ في هذه البلدة وابتدأ بالتعلم وعمره ثماني سنين ولم يكن عندهم مدارس نظامية ومع ذلك اتقن القرآن وعمره اثنى عشرة سنة وقرأ مبادئ العلوم على ابيه فقرأ اول مثل الاج الرومية وحفظ متن الرحبية في الفرائض والأربعين النووية وقرأ عمدة الأحكام وحفظها في الحديث وكان أبوه رحمه الله رجلا صالحا بل كان أيضا أذيبا شاعرا ومن ذلك أن أباه نظم قصيدة يبتهل بها إلى الله تعالى يسأله صلاح الحال والعيار ومن ذلك قول أبيه في تلك القطيدة فيا ربي عبد الله وابتقه للهدى وجنبه محذورات ما يتوقع وسدد به في كل أمر يريده فلا يشتكي إلا إليك ويزدع ويسر له رسقا حلالا مباركا ينال به خيرا وللبر يصنع فكان أبوه صالحا مربيا صلب عليه أوائل العلم ثم تحول إلى الشيخ عبد العزيز الشتري أبي حبيب رحمه الله قرأ عليه كتب الحديث ابتداء بالصحيحين والزنن وقرأ سبل السلام شرح بلوغ المرام وجامع العلوم والحكم وقرأ بعض نيل الأوطار وتفسير ابن, ابن جرير وتفسير ابن كثير وكتاب التوحيد وقرأ في الفقه مثن الزاد وغيره وقرأ في الأدب وفي التاريخ وفي غير ذلك وهو في كل ذلك يحفظ حفظاً لا يكاد يسبق إليه ثم انتقل رحمه الله إلى الرياض في عام 1374 وعمره 25 سنة فانتظم طالباً في المعهد العلمي ثم بعد ذلك تخرج منه من المرحلة الجامعية في عام 1381 ثم حضر بعد ذلك الماجستير وحضر الدكتوراه وكان رحمه الله تعالى الاول على جميع اقرانه في مرحلة البكالوريوس وكان ايضا يتخرج بالامتياز مع مراتب الشرف في مرحلة الماجستير والدكتوراه اثناء هذه المدة وقبلها كان يقرأ على اكابر العلماء في الرياض كان يحضر حلقاتهم كان يناقش الطلاب كان يعتني بالإثاء كان أيضا يعتني بكثرة البحوث العلمية والاجتماعات مع الطلاب وكان في مذاكرتهم له شأن عجيب وكان رحمه الله تعالى قليل ذات اليد يسكن في بيت من خشب وطين وربما دخل عليه المطر حتى إنه رحمه الله كان له عدد من المكتوبات والإملاءات التي كتبها عن شيخه محمد بن الرحيم رحمه الله تعالى ففي يوم رجع إلى منزله فإذا السيل من قد دخل وغمر أكثر هذه الكتب يقول الشيخ رحمه الله وهو يحدث بذلك يقول فدمعت عيناي وأنا أقلب الدفاتر التي أمضيت فيها الليالي وأنا أرقمها وأبيضها من فتاوى الشيخ ابن إبراهيم وتعليقاته وقد غمرها الماء وكان يستلم المكافأة من دراتته ينفق منها وعلى عياله ويرسل بعضها إلى أبيه في البلدة ولا يزال رحمه الله تعالى على كثرة القراءة إلى أن بلغ الثمانين رحمه الله ولو تألت أولاده أو المقربين إليه لوجدت أنه لا يكاد يقع الكتاب من يده قراءة إلى أن مات رحمه الله تعالى سافرت معه مرة إلى محاضرة الخارج الرياض وكنا نظن أننا سنتحدث مع الشيخ كثيرا فلما ركب السيارة أخرج كتابا وقالت اسمحوا لهذا كتاب سيطبع ونبد من مراجعته فجعل يقرأ منه والكتاب في نحو تناس مئة صفحة يقرأ منه ويعدل والله ملتفت يمينا ولا يسارا مع كدر سنه حتى وصلنا إلى هناك وإذا هو قد انتهى من الكتاب في خلال ساعة ونصف وحدث عنه بعض طلابه قال ذهبت معه مرة إلى الخفشي قال فأخذ كتابا معه كبيرا وأعطاه لي قال اقرأ علي قلت يا شيخ أنا لم ألم من صلاة الفجر وأخشى أن يغلبني النوم قال ففتح الشيخ الكتاب فوالله ست ساعات حتى وصلنا من الرياض إلى الخفج والله ما صرف عينه عن صفحاته حتى أنهى هذا الكتاب قراءة وتجبرا ونظرا إذا تأملت في هذه الهمة وجدت أنها فعلا لم يكن الشيخ رحمه الله يتهيد يتهيب صعود الجبال أو كان يركن إلى الراحة والدعاة فالهذه الهمة العالية هي التي صنعت منه مجدى وإلى جانب ذلك كله كان رحمه الله تعالى كل من رآه يتعجب من قوة حافظته ليس فقط في حفظ القرآن وفي حفظ الحديث والسنن أو في حفظ متون الفقه أو في استحضاره للآيات وتبسيرها إنما كان يحفظ المعلقات السبع وكان يحفظ مقامات الحريري ومن ذلك أننا بعد درسه يوما دعينا إلى عشاء عند صهره زوج ابنته فلما دخلت معهم وجلسنا قال له أحد الطلاب الصغار قال له يا شيخ من حكم في أن أحمل المصحف؟ وأنا غير متوضع إذا كان هذا المصحف عليه تجليدا عليه غلاف هل هذا جائز فقال الشيخ رحمه الله وهو كان عنده درس بعد المغرب وكان عنده درس بعد العشاء ولم ننتهي من الدرس إلا قرابة الساعة الحادي عشر ليلا والشيخ تجاوز السبعين في ذلك الوقت قال الشيخ ذكرتني بقول الحرير في مقاماته أيجوز للدارس حمل المصاحف قال لا ولا حملها في الملاحف قال فما تقول في من صلى وعانته بارجة قال صلاته جائزة قال فإن صلى وعليه قوم قال يعيد ونوصلى مئة يوم وجعل الشيخ يسرد هذه المسائل وهي واحد وتفعون مسألة تقهية من الألغاب ذكرها الحريري في إحدى المقامات فتنع الشيخ في لحظة أكثر من صفحة ونص قلت له يا شيخ رحمك الله متى راجعتها يعني هذا ليس شعرا وليس قرآنا نقول ما يردده في, في ورده كل يوم ولا حديثا ربما يسأل عنه مرارا هي مقامه من المقامات نثر قلت يا شيخ متى راجعتها قال أذكر أن كتاب الحرير كان عندنا لما كنا في الرين قبل أربعين سنة ولما انتقلت لم أنقله معي أبقيته هناك ومن ذلك الحين إلى اليوم لم أبتح ذلك الكتاب إذن هذا الذي يسمعه الآن هو حفظ حفظه منذ أكثر من أربعين سنة وكنا معه يوما رحمه الله تعالى في لحلة إلى إحدى محاضراته فتحدثنا في أثناء الطريق فتألت الشيخ رحمه الله عن أوائل بداية الدراسة في المملكة وكيف جاءت فجعل يتحدث ثم قال أول ما جاءت الدراسة إلى المملكة قبل أربعين أو خمتين سنة ثم قال وكان من أوائل ما درسنا كتب جيء بها من مصر ثم قال الشيخ وهذه الكتب كان على الغلاف الخلفي إعلان عن أقلام ثم قال وهذه الأقلام اسمها كذا ومكتوب هذا القلم يكتب لكيلو ونص وهذا القلم يكتب لا يتأثر بالماء وجعل يذكر كلاما مسجوعا نفيته الآن كلاما مسجوعا وهو نص الإعلان الذي عن القلم الذي على ذلك الكتاب وكان في درسه يوما فتكلم رحمه الله تعالى عن مواقيت الصلاة ثم تكلم عن النجوم والكواكب والله إنني كنت وبقية الطلاب ننظر إلى بعض وكأنك أمام رجل معه أعظم الشهادات في الفلك ولا, ولا يعرف غير الفلك تتعجب من علمه وإذا به بدأ يتكلم عن مجوعة الشمسية ثم سرد أسماء الكواكب متتابعة بترتيبها ثم بين ما هو الأكبر والأصغر ثم بين إذا حجبت الشمس هذه الكواكب عن الأرض أو إذا احتجب القمر وجعل يفسر تفصيلا ثم قال وكما قال الناظم لبلي أقدام أتت محررة سلو وقوس سبعة معتبرة وثثة للعقرب والحوتي دال لميزان وحمل أوتي اثنان للثور وللجوزاء وواحد للليت والعذراء سرطال لا ظل له علانية جدي أت أقدامه ثمانية وجعل يفرد منظومة طويلة عن الكواكب فلما انتهينا وخرجنا معه سأله أحد الطلاب قال يا شيخ هل تعطيني مرجع تلك القصيدة التي ذكرتها تلك المنظومة فقال الشيخ نتيف أذكر أني قرأتها قبل أربعين سنة في فضحة من صفحات التقويم القطري تقويم الأيام القطري كانت موجودة فائدة فيه يقول أذكر أني قبل أربعين سنة قرأتها ولا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يحفظها منذ ذلك الحين ولم يكن رحمه الله تعالى بشهادة من شئت من طلابه يحفر لدروسه إلى جاء بل يتكلم من حفظه الذي جمعه وأذكر أني رحلت مع الشيخ يوما لمحاضرة في مدينة قريبة من الرياض في أثناء الطريق قلت له يا شيخ رحمك الله ما, ما عنوان المحاضرة قال والله ما أدري فلما دخلنا إلى البلد فإذا الإعلانات القماش الكبيرة الإيمان بالملائكة المحاضر الشيخ الله بن جبريل فقلت في نفسي هذا ليس موضوع عاما لو كان الموضوع عن حسن الخلق ربما وجد قصة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حسن خلقه وحسن تأتيه مع الناس سيجد أن يستطيع أن يملأ الوقت بذكرها لكن هذا يحتاج إلى كلام علمي مؤصل إلى سرد الآيات إلى استحضار الأحاديث إلى سرد أسماء الملائكة إلى ذكر مذاهب الناس في إلى ذكر اعتقادات خريش في الملائكة إلى ذكر إلى ذكر ما كان يفعله الملائكة مع الأنبياء إلى ذكر حال الملائكة في القيامة أيهما أضل الملائكة أم صالح البشر هذا موضوع عقدي مؤصل يحتاج إلى تفصيل علم فدخلت مع الشيخ قلت يا شيخ ترعى المحاضرة الإيمان بالملائكة تهزر أسه فلما دخل والله أيها الإخوة الكرام ساعة ونصف إلى أدان العشاء وهو يفصل تفصيلاً يترد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال الأرادي وقال فلان ويسوق كلام أهل السنة وكلام المبتديع ثم يرد على على على على, على المبتديع وينصر الكلام الحق ويترد الآيات صردا وكأنما هو والله كان يحضرها أو يقرأها في الطريق ولا ولا قال رحمه الله ليس فقط في ذلك بل ذهبنا معه إلى بعض استفارات الدورات العلمية أسأله لما نقترب أقول يا شيخ الدورة العلمية في إيش ما هو المتن الذي سيقرأ عليك يقول الشيخ والله ما أدري ثم إذا جلت فتحوا ما شاءوا من الكتب من كتب العقيدة من كتب الفقه من المطولات وتجد أنه رحمه الله تعالى يفصل فيها تقصيلا حتى إنه رحمه الله حدثني بعض خاصة طلابه أنه قال عن نفسه ما حضرت للدروس منذ أربعين سنة ما حضر الجرس قبل أن يذهب إنما هو جزاء ما جمعه خلال السنين الأولى من عمره رحمه الله تعالى وكان شيخنا رحمه الله له نشاط متميز في التعليم وكان من أبرز مشايخ دار العلوم الرياض التي انشأت قبل اكثر من ثلاثين او اربعين سنة وكان يقتدها اكابر طلاب العلم والحريصون منهم وكان الشيخ رحمه الله في دار العلوم على حياة الشيخ بن براهيم وعلى حياة الشيخ بن باز رحمهم الله جميعا كان يتناوب الافتاء مع الشيخ الله العجيل حفظه الله وكان يصبر على الطلاب صبرا عجيبا لا يكاد يصبره احد والله ما كان يأنف من التدريب حتى مع كلك العدد هل تصدق كان لشيخنا رحمه الله كان له درس في الجامع الكبير في الرياض ولم يكن يحضر هذا الدرس إلا واحد المؤذن وكان الشيخ كل يوم بعد الفجر يجلس ويشرح ثم جاء أخ يمني بدأ يحضر مع المؤذن فصار المؤذن يغيث لما وجد هذا الأخ اليمني يحضر فاستمر الشيخ يدرس في كل فجر يأتي من بيته ويجلس بعد الفجر يدرس لشخص واحد حتى قضى الله ما قضى على ذلك الأخ اليمني وتوفي فرأى الشيخ أنه لم يبق الله فأوقف ذلك الدرس لم يكن يقول لماذا لا يحضر لي الجموع لا أدرس إلا إذا حضرك المئات بين يديه فكان رحمه الله تعالى متعبدا لله وأهم ما يهمه أن يرضى الله تعالى عنه في أثناء درسه بطرف النظر كم يحضر بين يديه والذي عاينته والله الله الناس في آخر حياته إلى آخر حياته أن وقته كان مستغرقا في التدريس والإفادة من بعد الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس وبعد العصر إلى العشاء بل إلى ما بعد العشاء بوقت طويل ويكفيك أنه إلى أن أقعده المرض كان له أسبوعيا ست عشر درسا تحضرها في أربعة أيام. وذلك أنه خلال الأربعة والخميس يذهب إلى القرى وإلى غيرها لأجل أن يدرس هناك ربما كان له في الجمعة بفجرها درس أحيانا وأما متاؤها فله فيه درس خلال هذا الأسبوع له سسة عشر درسا مختلفا يقرأ عليه أكثر من اثنين وأربعين كتابا هذا الدروس العامة فضلا عن الدروس التي كانت في بيته رحمه الله يقرون عليه كل شيء في وفي الحديث وفي الفقه وفي التراجم وفي التاريخ وفي الأدب وفي النحو وفي ما شئت من العلوم وكان رحمه الله تعالى لا يكاد يرتاح في يومه وليلته إلا شيئا قليلا وكان يتتبع المتاب لإلقاء الدروس فتجده درسا في, في جامع الراجح في شبراء ودرت آخر في جامع سيكا سوق الخضار الخضار ودرت آخر في جمعة الملك خالد رحمه الله في أم الحمام إلى غير ذلك كان يتتبع هذه المساجد ليريح طلبة العلم من الانتقال إليه وهو إلى ذلك يشارك في الإشراك على رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه يشرف عليها يشرف على الطلاب. جد على ذلك أنه كان يشارك في مناقشتها وهو مرجع للقضاة فما ينزل بهم من أسئلة ومشكلات أو قضايا متهمات تحار فيها عقولهم وتتعب أفهامهم إلا وجدت أن الشيخ رحمه الله يحل لهم عويصها ويشرح لهم مشكلها وإلى جانب ذلك والله كان يعتني بطلابه ولا تكاد تسأل طالب اليوم من طلاب الشيخ عن الشيخ إلا حدثك لنفسه مع الشيخ بتففة أو سرد لك حكاية واليوم مات الشيخ فبكت المحارب والمنابر والأقلام والمحابر ورساه الأصاغر والأكابر تمر بجامع الرابح في شبرة أو جامع الملك خالد أو بعثيقة فتتفقد الجموع فلا تجد تلك الجموع المستحمة ولا أقلام الراقمة ففقدت فيها فوت الشيخ الشديء والخل الوفيء وكأن جنبات المسجد تبكي عليه فجرا وعصرا ومغربا وعشاء من البخاري إذا طل الصباح ومن يفر صحيحة إذا شيخ الورى قبر من للبلوغ وللأوطار منفرد لله ما ذهبت أيامها هدروا من للفتاوى إذا ما غاب عالمها من للقرآن إذا ما أشتلت سور من للغيور إذا تمضي متارته من للدعاة كذا للحق ينتصر أيها المسلمون ولم يكن الشيخ رحمه الله تعالى يقتصر فقط على أن يطلب العلم ويعلمه لطلاب العلم المتمكنين بل كان رحمه الله تعالى على كبر سنه وعلى سيبة رأسه كان مع تناوش أمراض له يسافر في آخر كل أسبوع وفي صيف كل عام يسافر إلى أنحاء المملكة يدعو إلى الله تعالى ويلقي المحاضرات فتجده يوما في أبهى وخميس الشيط ثم تجده يوما في القريات وفي الجوب ثم تجده في ينبع وأمرج وجدة وفي الدمام وفي الأحساء وفي القصيم وفي حائل ولا تكاد تسأل منطقة من المناطق واسأل إن إلا وجدت أنهم يذكرون عن الشيخ عبرة وقصة وأنه زارهم يوما تارة محاضرة وتارة جورة علمية وربما شرح لهم كتابا أو أقام أياما وهو خلال ذلك يزور المشاريع الخيرية يجلس مع أعضائها يلتقي بالقباط وطلبة العلم والدعاة ولم يكن يتشرف عليهم أعرف أن بعض من يذهبون لإلقاء المحاضرات يشترط ربما شروطا في كيفية ذهابه درجة أولى مع مرافق أنا أستن في فندق معين الشيخ رحمه الله كان يذهب بالسيارة يذهب بدون مقابل مالي ولا تكليف رسمي، ولا انتذاب يسكن في بيت متواضع او في فندق عادي وربما سكن احيانا عند بعض, الـ الـ الـ عند بعض الرجال هناك من رئيس مكتب الدعوة او امام مسجد، سكن عنده في مجلسه ونعجب انه يسافر برا لا رغبة في إن انما ليمر بالقرى والبوادي التي يأتيها في طريقه في لهيب الحر وفي تعب السفر وعساء الطريق يلقي فيها الكلمات يمر يصلي هنا الظهر يصلي هنا العصر يواعد هؤلاء ما بين الصلاتين فيتغدى معه ويمقي عليه محاضرة وله والله جلد عجيب والله ما رأيته في غيره من أهل العلم أحيانا يتعب رفقاءه الذين معه لا ليس يتعبون فقط بل يتناوبون مرافقة الشيخ هذا يذهب معه ثلاث أيام يرجع إلى الرياض يكون الثاني يذهب إليه يكمل معه أربعة أيام ثم يرجع يذهب الثالث هذا طهره وهذا ولده وهذا ابن أخيه وهذا من خاصة طلابه ذهبت مع شيخنا رحمه الله مرة كان له محاضرة دورة علمية في الرسل فكان الشيخ عنده أصلا درس بعد العشاء في منطقة الرياض ثم لم نصل إلى هناك إلا في الساعة الواحدة ليلا تقريبا والشيخ كان عنده درس بعد المغرب ودرس بعد العشاء وضع عليها أيضا قريب من أربعمائة كيلو متر بالسيارة يمشي ونحن لم نفت طوال الطريق من استفتائه والحديث معه ولم يكن ينم في السيارة فلما وصلنا إلى هناك وضع لنا العشاء ثم بعد ذلك دخل الشيخ إلى غرفته وأحدث دائما أنه لا ينام مباشرة لا يصلي أقل من ساعة إلى ساعة ونصف بكل أفار فلما كان قبل الفجر استيقظ الشيخ وإيقظنا ونحن لم نم إلا قرابة الساعة ونص أو ساعتين كان يؤذل الفجر مبكرا ساعة ثالثة والنصف ثم ذهبنا إلى المسجد وصلينا الفجر فكان الشيخ عنده بعد الفجر دورة علمية شرح كتاب الصيام قبيل رمضان فالتمر والله يشرح الكتاب ويدره حتى الساعة الثامنة والنصف غلبني النوم وغلب من كان معي حتى وحرجنا من الطلاب الحاضرين وقمنا إلى مكان منزوي في المسجد انتهت الساعة الثامنة والنصف هل تظن الشيخ ذهب وناق؟ قام وكان مدعوا إلى الإفطام وإذا بجمع من الناس من القضاة وطلبة العلم وربما أن عدد من طلبة العلم إذا قلت له إذا بلا بلد ليس كبيرا قال لك سأذهب إلى القلجان التي يحضر فيها الآلات أولئك يروننا في الفضائيات ولا داعي لهم الشيخ كان لا يتكبر عن ذلك رحمه الله ذهب فلما انتهى دعاه أحد الأخوة إلى عشاء فلما دخل الشيخ من تتوسع قد جمع له؟ هل تتوقع الشيخ تيجد القضاة وكتاب العدل وائمة المساجد وخطباء الجوامع ورئيس البلد أو المحافظ أمير البلد هذا الأصل أن يجمع له وإذا هذا الأخ قد جمع له طلاب التحقيق عمارهم عشر سنوات خمت عشر سنة أكبرهم في أول سنوي أو ثاني سنوي قد جمع هؤلاء الشباب من صغار أو كبار بين يديه قال يا شيخ عليهم درسا لم يقول الشيخ لماذا لم تدعو القضاة؟ أنا, أنا رأس من رؤوس العلم إلا أكون أنا الرأس بعد الشيخين رحمهم الله لما توفي كيف تجمعني هؤلاء الصغار يقول صاحبي وهو يحدثني بنفسه يقول جعل الشيخ يلاطفهم ويمازحهم ليكسر الحوادث حتى يسألوا كان عندهم شيء وبدأ يختبرهم في القرآن وفي عفظه ويسألهم وله حافظة عجيبة بالقرآن يحدثني من هو لصيق معه يقول والله خلال السنوات الماضية كلها لم أرى مع الشيخ مصحفا أبدا إنما يقرأ دائما من حفظه ولم يكن يتكبر عن ذلك ذاكم هو الشيخ عبد الله مملكة من الخصال التي تزان كالشمن كم قد نساه الناس قاطبة مذفارقة روحه بوابة النسم أما ابن جبريل فالتاريخ يذكره والناس تعرفه نار على علم نهر من العلم والأفضال ظاهرة وآية في امتثال الفعل للكلم وقمة في دروب الصبر شامقة من ذا يحاول أن يرقى إلى القمم ومعلم للهدى والخير متضح وموئل المجد والإنسان والإحسان والقيم في الفضل والجود نبراس ونابغة فالشيخ أفطورة في الجود والكرم وفي التواضع بز الناس كلهم من مثله في بلاد العرب والعجم لا تعجبوا إن عدتني اليوم أرضية من الهموم وبات الجسم في الألم فالشيخ قد ودع الدنيا وفارقها من بعد تطهيره بالداء والسقم وكان رحمه الله تعالى إلى ذلك كل كان متواضعا شديد التواضع لا يرى نفسه شيئا زرته مرة في دار الإفتاء فلما كان في نهاية الدوام خرجت معه أمشي قال أين أوقبت سيارتك قلت خارج دار الإفتاء قال اركب نوصلك إليها وقلت يا شيخ أريد أن أجمع فتاويت وكان قد من الله علي وجمعت له في كتابين فتاوى في السفر وفتاوى في الأدان فقلت يا شيخ أريد أن أجمع لك الفتاوى قال تجمع لي الفتاوى قلت نعم قال من أنا حتى تجمع لي الفتاوى والله هكذا يقول, يقول يقول ومن أنا حتى تجمع لي الفتاوى قلت يا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله خدمه طلابه الشيخ بن عثيمين رحمه الله خدمه طلابه وجمعوا لهم الفتاوى وخدموا كتبهم يا شيخ لماذا لا تجعلنا نشارك في ذلك قال لا أولئك علمة أولئك علمة أنا نست بشيء وجعل ينقض يده ولم يوافقني على ذلك بل نذهب نلقي أحيانا محاضرات في الحملة في الحج وآتي وألقي المحاضرة ويجلس الشيخ والله إلى أن تنتهي المحاضرة لم يكن يقول سأذهب لاستفيد من وقتي آل محمد العريفي يعني هذا ربما في عمر بعض أحفادي ومع ذلك يجلس لمدة ساعة حتى تنتهي المحاضرة ثم يقول رحمه الله تعالى وقد جلس مع عاملة النهر واسأل من شئت يقول المحاضرات في جامعة راجحة في تجد ان الشيخ يأتي احيانا وفين درسه اذا كان درس بعد العشاء وترك المحاضرة بعد المغرب ويجلس مستمعا بل نحضر احيانا في منطقة القوعية فاذا رأاني او رأى بعض الطلاب قال قم القي علينا كلمة قل يا شيخ وانت موجود قال نستفيد نستفيد هل يقول هذا الكلام رجل في علمه وفضله وجلالة قدره وثني ركب العلماء ودكاترة الجامعات والقضاة والوزراء يثنون ركبتهم عند قدميه ومع ذلك رحمه الله لم يكن يتكبر في ذلك وفي كل موسم حج تأتي إليه إغراءات من, من الحملات الفارغة ذات المطاعم والمشارب والأرائش ويرفضها ويحج مع الحملات الخيرية يسكن في حملة متواضعة يجلس مع عامة الناس زاحمهم داخلا إلى المسجد أو خارجا منه ولا يرضى لأحد أن يقبل رأسه. وقلت قبل أمس لي, لي أحد الصغار عمره قريباً أربعة عشر عاما قلت له مات الشيخ بن جبرين؟ وهو قريب لي فقال لي قال الصغير الشيخ بن جبرين اللي ما يرضى أحد يقبل رأسه. قلت نعم. قال الصدق أنا ذهبت إليه مرة مع أبي وسلمت عليه. فلم يق بفمنعني أن يقبل رأسه وهو الذي قبل رأسه. ليتكلم صبي صغير. وكل من حضر درس الشيخ بل الشيخ خلال السنوات الماضية لا ينسى أن الشيخ رحمه الله هو الوحيد بما أعلم الذي إذا ابتدأ الدرس دخل السائق سائق الشيخ أو ربما سائقا دخل بالشاي والقهوة والنعناع وفي الشتاء بالزنجبين ويطوفون على الطلاب بالشاي والقهوة والشيخ يحدث ويتكلم وهو يكرم طلابه في المسجد ولا أعلم أنا أبدا أحدا من أهل العلم في من حضرنا عندهم أو سمعنا عنهم لا علم والله أحد في أجناء الدرس يوزع على طلابه هذا ولا تظن أنها مرة أو مرتين أو عشر حضرت عنده سنين ولا يزال والله في كل أحد وجمعة فيما كنت أحضره يحضر إلينا ذلك، وأجل أنه في بقية دروسك كذلك إلى أن مات رحمه الله وهو لم يترك هذه السنة الحسن يوزع ذلك على طلابه وكان رحمه الله له عبادة خفية ودفاع عن الحق لهم في ذلك شأن عجب لعلي أذكره في الخطبة الثانية أسأل الله أن يجمعنا بشيخنا في جنته وأن يرفع درجته عنده وأن يبارك في عقده في الآخرين قولوا قولي هذا واستغفروا الله الجيل العظيم لي ولكم لكل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه شكر له على توثقه امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سعظيما لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الدعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام ومن العبر جليلة في حياة شيخنا رحمه الله تعالى فاكتران العلم بالعمل والعبادة لا رونق للعلم إن لم يقترن بعمل صالح بين العبد وبين ربه جل وعلا الشيخ رحمه الله يحدث كمنشئة من اللصيحين به ومن أولاده أنه لا يترك صيام الاثنين والخميس مع وجود محاضرة يوم الخميس ودرس يوم الاثنين بعد المغرب ويأتي يخرج إلى المسجد معه ثلاثة مرات وقارورة ماء فإذا أوقف السيارة عند المسجد وسمع الأدام أكرث ثلاثة مرات ثم شرب الماء ثم دخل وألقى درس درسا أو درسين أو ثلاثة ما بين المغرب والعشاء حجة كتب ثم بعد العشاء يبدأ بالدرس الآخر ولا ينتهي إلا الساعة الحادي عسر ليلا أحيانا أو الساعة العاشرة ثم يخرج لبيته لأكل طعامه هذا الجلد لا تكاد تجده إلا قليلا واسأل من أيضاً من طلابه ليحدثك أن الشيخ رحمه الله كان يدخل إلى المسجد يلقي محابرته أو ليلقي درسه فإذا كبر ليصلي النافلة سواء قبل الدرس أو بعده رأيت منه طولا عجيبا والله كنت أراه بعيني يستغرق في هاتين الركعتين التي لا نستغرق نحن فيها إلا دقيقة أو دقيقتين مع إتمام الركوع والسجود ومع ذلك الشيخ لا أذكر أنه استغرق أقل من عشر دقائق إلى ربع ساعة تجد أنه واقف يقرأ ثلاث أربع صفحات يطيل سجوده فكان إذا صلى بالناس خصف وإذا صلى لوحده أطال وكان رحمه الله تعالى له فدقات خفية حدثني أحد استقاط من زملائنا ممن كانوا يحضرون عند الشيخ رحمه الله تعالى. ولو شيخ وأنا سميته لفعله. حدثني أنه جاء رجل كان يسكن في جده جاء إلى الرياض والتأجر بيته في السوادي ليعالج ابنته من السرطان في المستشفى الملك فيصل التخصصي. يقول فهذا الرجل أصلا من خارج المملكة. وجاء والتأجر البيت وليس عنده سيارة. فلاحظه صلى معني يوما أو يومين ولاحظ عليه الحاجة. قال فكلمت أحد التجار أن يأتي لمساعدة جاء التاجر وطرق عليه الباب بعد أربعة وخمسة أيام فتأخر التاجر في الذهاب أصلا ثم فتح ذلك الرجل الباب فقال له هذا التاجر أنا جئت أريد يعني أنت أخونا وأريد مساعدتك كنت تريد تحضر لك يعني مثلا شيء من الرز والطعام المال فكان ذلك الرجل متعتفا ليس جشعا قال جزاك الله خيرا أنا فعلا أول ما جئت كنت محتاجا لكن سبحان الله خلال اليومين الماضيات ألاحظ أنه يوضع عند بابي وأنا خارج إلى صلاة الفجر يوضع طعام ويوضع مال ولا أدري من يأتي به يقول التاجر فتحيرت فلما ددت تلك الليلة تهرت وخرجت بسيارتي وجعت أرقب ذلك البيت لأنظر من الذي يأتي بالمال إليه يقول فلم يأتي أحد فلما كانت الليلة التي بعدها جلست أراقب طوال الليل يقول فرأيت سيارة أقبلت وبين الفجر بربع ساعة وربع ساعة في الجلس الأخير في السحر والناس نيام وأوقف صاحب السيارة سيارته قريبا من باب ذلك الرجل ثم نزل شيخ كبير قد شاب رأسه واحدوجب بظهره ونزل وفتح الباب الخلفي للسيارة وأنزل بعض الأغراض ثم وضعها عند باب ذلك الرجل وجعل يضم بعضها إلى بعض لألا تفصاقط من على الدرج. ثم أخرج من جيده شيئا من المال ووضعه ثم ركد سيارته ليذهب قال فأضأت نور سيارتي وشغلتها وذهبت لأنظر والتفت فإذا هو الشيخ الله الجبري، رحمه الله تعالى مع علمه وفضله وكثرة درسه وتعليمه للناس وإقامته لحلقات الذكر التي, التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وله أجر بكل من يحضر ومع ذلك يحتاج إلى أن يتعرف إلى ربه عز وجل بعمل شبيئة لا يعرفه أحد من الناس عنده ساب يخدم، عنده طلاب عنده أحباب عنده أبناء ومع ذلك يحرص على أن يفعل ذلك بنفسه وكان رحمه الله تعالى قويا في الدفاع عن الحق ولم يكن يسكت عن الحق وكان جريئا في ذلك حدثني الشيخ رحمه الله بنفسه قال إنه كان في عرفات في الحج قال أثناء والنات في أساء حجنا والناس في بكاء ودعاء قال فرأيت رجلاً من أذغالي أفريقيا، من الحجاج أقبل وهو ضخم الجسد وعليه إحرامه ونحن في عرفات قال بينما أنا رافع يدي أدعو وإذا بي يقول يا عبد القادر يا جيلاني اغفر لي يا عبد القادر يا جيلاني ارحمني يا عبد القادر يا جيلاني قري يا عبد القادر يا جيلاني ارزقني قال الشيخ قلت في نفسي عبد القادر جيلاني رجل صالح ورجل جاهد نسأل الله أن يصف عليهم يشآبي برحمته وأن يجعل قدره روضا من رياض الجنة لكن مع ذلك لا يجوز أن تدعوه من دون الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ما يستجيبون لك ولا يعلمون بدعائك ولا يجيبون ندائك يقول الشيخ فأخبرت إيه وأنا وحد وجعلت أرفع بطري وهو ضخم الجثة قلت له يا أخي استق الله لا يجوز أن تدعو عبد القادر الجيلاني هذا عبد. يحتاج إلى دعائنا له ولا يستطيع أن يكشف ولا أن يصيبك بنفع استقل الله ادعو الله الواحد القهار ووقف الشيخ أمامه بكل جرأة ويتكلم ويدات عن الحق وعن العقيدة وعن التوحيد يقول فلسفة إلي ذلك الرجل يدفعني وقال اذهبي يا شابة أنا أعتقد عقيدة جازمة أنه ما تنزل قبرة من السماء ولا تخرج حبة من الأرض إلا بأذن القادر الجيلاني يقول فقلت له اتق الله انا كافر في عبد القادر الجيلاني فن يعذبني فليعاقبني فليعاقبني بل قال ستفعني واخذ يقول عبد القادر يا جيلاني يا متصرف بالاكواني واخذ يذكر مثل هذا الابتداء المؤذبين الى الشرك فكان الشيخ رحمه الله جريئا في مثل ذلك ونازال والله شيخنا رحمه الله إلى ان شوكة في قلوب اهل الفدع وفي قلوب الرافضة خاصة وفتواه رحمه الله في قلوب في الرافضة وفي فجورهم وفي ضلال سعيهم وفي الانتصال لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عن أمهات المؤمنين وصيانة كتاب الله عز وجل من التحريف والتبدين والنقصان هذه الفسوى التي لا لا تتجاوز ورقة واحدة في قصاصة أقبط مباجعهم أكثر مما أقبطها رسائل جامعية وقنوات فضائية حتى أن الشيخ رحمه الله لما أقعده المرض وغاب عن الوعي وجهد به إلى ألمانيا للعلاج فإذا جموع من الراكضة هناك تطلب أن تطالب النصارى بمحاكمة الشيخ الجبرين، محاكمة هذا الرجل الذي وهن عظه وكبر سنه وعلى مشارب منيته وهو يصارع مرض الموت وهم يجدون ألم تلك الفتوى لما وضع الله تعالى للشيخ من القبول في الأرض أي الحبة الكرام أن الكلام عن الشيخ رحمه الله كلام يطول فهو علم من أعلام الهدى والله جل وعلا قد جعل له مقام في الدنيا ونسأل الله نجعل له مقاما في الآخرة له رحمه الله تعالى عدد كبير من المؤلفات أخبار الأحد في الحديث النبوي التدخين مادته وحكمه بالإسلام الجواب الفاس في الرد على مبذر الحقائق الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهما التعليقات على متر الاعتقادي على متن لمعة تحقيق شرح الزركش على على مختصر الخرق إلى غير ذلك من الكتب الشيخ رحمه الله تعالى عانى من مرض في آخر حياته حتى كانت وفاته في الاثنين الماضي في ظهره في العشرين من الشهر السابع من عام 1430 وأربعمائة الشيخ رحمه الله تعالى وكان وكانت جنازته شاهدة بمحبة الناس له من من قدم لا لأجل مال يوزع ولا لأجل جوائز تنشر إنما قدم محبة للشيخ معرفة بفضله ولا يزال ربنا جل في علاه بفضله وقوته وحوله يبقي لهذه الأمة أئمة هدى من طلبة العلم من طلبة الشيخ وطلبة غيره من أهل العلم ولا تزال طائفة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذرهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك فاطمئني الإسلام بخير ولا يزال طلبة العلم ولله الحمد يتزايدون ولا يزالوا يختمون ولا تزال حلقاتهم تزحم بالناس نسأل الله تعالى أن يبارك أن يرحم من مضى من علمائنا وأن يبارك في من بقي منهم اللهم إنا نسألك يا حيو يا قيوم أن ترفع درجة شيخنا في الآخرين اللهم اجعله يا اللهم ارفعه في عليين اللهم ارفعوا في عليين اللهم ارفعوا في عليين واصل حقبه في الآخرين اللهم واجمعنا به في جنتك أجمعين يا رب العالمين اللهم انفع بكتبه وانفع بطلابه اللهم واجعل العلم الذي علمه والجعوة التي دعاها اجعلها يا رب موجعة له في قبره وشاهدة له عندك يا حي يا قيوم واشركنا معه في الأجر يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم